117. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين 118. قال إن 119. وعندما أعلم بمن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجئنه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما 114. نالوا طنسي أبهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن 115. إنا منزوك وأهلك إلا كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ الغابرين 116. 117. وقالوا به القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدي أنا أخاهم شعيبا فقَالَ يَا قَوْمَ عَبُدُ اللَّهِ وَرُزُو الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فَكَلَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاتِمِينَ